اللي خدمت الناس والرب وقلبك دايما مليان حب ودايما حاسس بينا نحزن نلقاك بتفرحنا نتعب وصلاتك تدوينا زي طبيب دايما تشفينا واما بنفرح تفرح لينا وتستاهل انك تتحب يا قطيب قل فريق شباب البابا كيرولوس يقدم لكم شريطه الرابع أطيب أب, أب.